خاسئ وهو حسير ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها عجوما وجعلناها عجوما للشياطين وأقدنا لهم عذاب السعير.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 سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن إلا في ضلال إن أنتم إلا في ظلال إن إِلَّا فِي في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحطا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بلاة الصدور أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الَّطِيقُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا في, فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ أأمنتم ما في السماء أي يخصف بكم الأرض أي يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر أم أمنتم ما في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كلب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن, ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن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 إن أمسك رزقه بلد في عتوه ونفور أفمن يمشي مكباً على وجهه أهداء من يمشي أهداء من يمشي سوياً على صراط مستقيم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 قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا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 قُلْ والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أحكم غورا فما يأتيكم, فمن يأتيكم بماء من